أيها الأخوة مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها يعني التغالب على الشيء والتسابق إلى الشيء فتنافس فيها تتسابق إلى نيلها وإلى الال الظفر بقدر قدر تنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم والتنافس على الدنيا التسابق هذا مذموم إنما التنافس المحمود هو ما قال الله فيه وفي ذلك فلي وفي ذلك فليتنافس المتنافس من مثل فليعمل يعمل العاملون اما ان ما ان تكون موضع تنافس وتسابق ومن التنافس التكاثر من التنافس على الدنيا على التكاثر ان كل واحد يريد ان يكون اكثر من الاخر في الدنيا التطاول في البنيان يتطاول في, في واحد يريد أن يكون قصره أطول وحضوظه من هذه الدنيا أعظم أكثر وإنما أكشان تكشط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم أو فتلهيكم كما أهلكتهم والإلهاء يؤدي للهلاق يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولاقهم الخاسرون الهاكم التكاثر حتى زعتم المقابر فهضوظ الدنيا إذا ألهت عن بك الله وعن القيام بما اوجب الله كانت وبالا وكانت سببا للهلكه كانت سببا للهلكة فتهلككم بسبب التنافس التنافس ويتضمن وي إيثار الدنيا ايثار الدنيا على الاخره يؤدي الى ايثار الدنيا على الاخره وهذا يتضمن طلب المال او غيره من حضور الدنيا من غير حنيه ويؤدي الى الشعر الشح والى البخل بما اوجب الله ولهذا اعنى الله على اولئك الدجال لا تلهيهم التجاره رجال لا تلهيهم التجاره ولا بيع عندكم مدحهم بأنها لا تلهيهم اذا هم يتجرون ولا يتجرون؟, يتجرون يتجرون يتجرون ويكتسبون ويسعون فاذا واذا قضيت الصلاه من في الارض وابتروا من فضلهم نجد يعني في نفس هذه الايات من سوره الجمعه نهاهم عما يلهيهم ودروا البيع نهاهم ان يلهوا بالبيع عن الصلاه وبعد الصلاه اذن لهم بطلب الفضل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابطروا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وهذا اذن بعد الحظ يقتضي الاباحه كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا ويشهد لهذه لهذا الحديث قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهما اي بنصرهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك هم الخاسرون فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشرهم وحذرهم من من من خطر من من خطر الدنيا وبسط الدنيا فلا ينبغي للانسان ان يفرح ان يفرح بها اللهم الا الفرح الطبيعي هذا امر جبل في الانسان فإذا كان الانسان مجبولا على حب المال فلا بد ان يكون ما فلا بد ان يفرح بما يحف لكن فرحا طبيعيا محدودا لا يخرجه الى الأشر والبطر والاغترار كفرح قارون فرح قارون المغرور بمغوت من الثراء فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون هل من المنافسات نفسوا عليه وغبطوه غبطوه على هذا الحظ العظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه له حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالح المقصود ان بسط الدنيا هو من الفتن بسط الدنيا هو من الفتن التي يبتلى بها الناس وهو اخطر والفقر ايضا هو ابتلاء لكن فتنه البسط اخطر من فتنه القدر والتضييق في المعيشه في الفقر الابتلاء بالثرى والغنى والبصر في حظوظ الدنيا هو الخطر قال بعض السلف ابتلينا بالسر بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسر فلم نصبر واقرؤوا التاريخ تجدون الامراء عيانا واقرأوا الواقع تجدونه كذلك فبسط الدنيا هو بكلاء وفتنة عظمى ويضي كذلك إلى الفتن التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم كيف بكم إلى فتاعة عليكم فارس والروم هذا ما يعني ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام اثرا لفتح فارس والروم ففتح فارس والروم يعني ادى الى البسط الى بسط الدنيا وبسط الدنيا ادى الى التنافس والتنافس ادى الى التدابر والتقاطع والتباغض والتقاطع فردها يعني الحديث المتقدم يفسر لنا هذا الحديث وي ويعطينا صورة صورة مما اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله وانما اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم و نعلن نفتني بهذا التدين اليوم والله أعلم بالصواب أحسن الله إليكم فضيل الشيخ هذا يقول في حديث نجد يطلع منها قرن الشيطان يقول ان بعضهم يقول انه شيخ محمد عبد الوهاب فما ردكم على هؤلاء هذا قد يطلع هو واجيب عنه بان هذا الموقع هذا اسمه اليمامة وليس هو بنجد اسمه اليمامة هذا هو المعروف الاسم اسمه لكن تسميته وجنده يظهر انه يعني إطلاق متأخر، إطلاق متأخر. نعم والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معق بن يسار العبادة في الهارج في هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفهم منه أنه ينبغي للمسلم في الفتن أن يكون في عزلة؟ هذا عن ذكر. انا ذكرت هذا المعنى قلت من ليس المراد انه ينطوي يدخل فيه خلوه ولا في بيته ويتعبد اللهم الا ان يقول ممن لا يقدر على على شيء من الخير والاصلاح والامر بالمعروف ونهي عن المنكر والدعوه الى الله هذا يجينا في مثل ما جاء ينشف ان يكون خير ما للرجل غنيمه يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن نعم يعني هذا يختلف باختلاف الناس واختلاف درجات واحوال الفتن تختلف الامور الذين اعتذروا الفتنه في عهد علي رضي الله عنه لم يكونوا منعزلين في, في, في بيوتهم بل كانوا قائمين بما اوجب الله عليهم من شرائع الاسلام المختلفة المتنوعة القاصرة والمتعدده نعم تعالى الله وتعالى يقول كيف نجمع بين احاديث الامر بالاعتزال وبين امر الله أمر الله لنا بالاصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين سبحان الله الاعتزال ترك الدخول في في الصراع واذا لم تدخل في الصراع معناه انك ما تسعى في الصلح هذا مصروف في القران وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم اذن الايه فيها كم طائفة يا كم طائفه الان في الايه ها ثلاث, ثلاث. فيها ثلاث طائفتان مقتتلتان والطائفه الثالثه الماموره بالاصلاح اذن هم ثلاثة إذن الدخول في الإصلاح ما يعني يعني ما يستلزم اعتزال الصراع والقتال والقتال لا يستلزم ترك الإصلاح هذا دل عليه القرآن كما هو واضح في هذه الايه نعم. احسن الله اليكم يقول هل العزله مشروعه في وقتنا الحاضر لكثره الفتن وهل هناك فرق بين العالم وغير العالم وبماذا نفسر عزله الصحابي ابي ذر رضي الله تعالى عنه اقول ان الامور تختلف باختلاف الناس وباختلاف المواقع والعزله درجات في عزله تامه يعني تتا تقتضي التفرد تقتضي التفرد والانفراج مثل ما ذلك إذا الإنسان أصبح ما ما له دور كما يقال ما اثر أثر في وجوده في المجتمع ويخشى على نفسه يخشى على نفسه أن يجر إلى شر إلى أن يتورط فيفر في في في في في بدينه وينعزل وفي اجزال نسبي انتم انتم الان عند عند كل واحد منكم قدر من العزله يعني لا تنفصلون بكل احد انتم يعني تهجرون كثيرا من المجامع والاجتماعات والمجالس والمواقع تجنبا للشر وأهل مع على مراتب وتقتل باختلاف احوال الناس من الناس من يكون عنده قدرة علمية وقدرة شخصية وبيانيه ويستطيع أنه يصالع الباطل ويقاوم الباطل ويؤثر وآخر دون ذلك أما ما ذكر في السؤال عن عزلة أبي ذر فأبو ذر نصعر يعني عثمان رضي الله عنه أن يكون في الربل يبعد لأنه عنده بعض الآراء التي هي اجتهادية له تخصه ويريد يريد يحمل عليها الناس يريد للناس أنك لا تتمول لا ترك شيء من المال أنفق ما عندك يذكر للناس حديث الأمر للإنفاق وأن التجار هم الفجار إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فهذا صار بقاء في, في المدينة لا يستطيع يعني هو. ب... ب... بالتزامه ب... بهذا الرأي الاجتهادي وعدم صبره على السكوت لو سكت المدينة يعني رايه يختص به وسكت لكن كونه يجي ويتكلم مع الناس ويجهر بهذا فهذا الاجتهادي وهذا رأي الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه نعم أحسن الله إليكم يقول هل البحرين الذي ذكر في الحديث هي الموجودة الآن ما ادري يضع إن اسم البحرين اوسع من البحرين الآن تطلق على المنطقه نفسها اسمها البحرين نعم, نعم. أحسن الله إليكم يقول هل يجوز الخوف فيما شجر بين الصحابة والقراءة فيه لا ما ينبغي القراءة فيه إلا بصفة يعني, يعني لغرض شرعي وأما قراءتها قراءة عامة على الناس كما صنع أحد المعنيين بالتاريخ ووضعوا و و في عشرطة وتروج يستمع إليها يعني أصناف الناس ومختلف الطبقات من الرجال والنساء والعوام والجهال والصغار ومكلة. هذا غلط هم كم نعم أحسن الله عليكم وآثابكم وآنا فأنا بعلمكم وصلاة الله عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ولهما عن أسامة بن زيد قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فذنة نضر على الرجال من النساء الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على أبي الله وعلى اله صلى الله عليه وسلم يقول ولهما للبخاري ومسلم أنه سامى من سيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتن أضر أو هي أضر على الذكار من النساء هي لدلالة على أن أعظم فتنة يبتلى بها الرجال هي فتنة النساء يعني أنها أعظم فتنة من الفتنة التي يبتلى بها الناس من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفترة النساء تعلق بالرجال هذا قال أضر على الرجال من النساء فالرجال مبتلون إذن بالنساء وذلك لما جعله فيه من من محبة من محبة متعة النساء والمتعة بالنساء يشهد لهذا الحديث قوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فذكر هذه المحبوبات المزينة للنفوس وصدرها بالنساء زي الناس حب الشهوات من النساء قدمها على شهوة, شهوة الذهب والفضة القناطير المقنطرة والمتع الأخرى من الانعام والحرث. والمظاهر والأبها وإنما ت... يكون ضرر هذه الفتنة لمن انساق مع هواه وطبعه الانسان هن شقائق الرجال وهن مخلوقات كما أفضل الله ومن آيات مخلوقات حكمة السكن ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم وزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة رحيم ومنذ خلق الله آدم خلق زوجه النفس الأولى يا أيها الناس إنا خالق تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فالمرأة سكن للرجل المرأة سكن للرجل سكن وذلك ب... بما شرع إنما تكون المرأة سكن للرجل بما شرع من النكاح لكن إنما يأتي الضرر للرجال من, من النساء من أحد طريقين أعظمهما طلب المتعة بهن على غير وجه المسؤول طلب المتعة بالنساء على يعني بما بما حرم الله من الزنا بدرجات الزنا الفاحشة الكبرى وكذلك دواعيها من النظر أو اللمس أو المشي كما في الحديث. العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يهوى بثنا والفرد يصدق ذات تأوي فياتي الضرر منها وياتي وهذا هو اعظم الطريقين لحصول الضرر للذجال النساء كما يشهد به الواقع ومنها وهذا الطريق هو الذي يستغله الكفار والمنافقون والشهوانيون يستغلون المرأة بترويج فتنتها وتنويع التمتع بها وتنويع الطرق وتنويع الطرق التمتع بها بارتكاب الفاحشة الكبرى الزنا وبالوسائل المقربه الي هذه هذه الطرق المقربة من الفاحشه المؤديه الى الفاحشه فاحش الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا هذه الطرق منها تبرج النساء وهذا من من ما تفعله الجاهلات والفاسقات تبرج النساء من أعظم المغريات بفترة النساء وكذلك الخلوه بالمرأة الاجنبيه وكذلك السفر بها ولهذا جاءت السريع بسدها له فنهت عن التبرج ونهت عن الخلوة وعن سفر المرأة بلا محرم وقد استغلت فيها في كل زمان المرأة اصطياد الرجال ولهذا جاء في الأذق إن النساء حبائل حبائل الشيطان يصطاد بها الدكال لأن الرجل أضعف ما يكون يعني أمام المرأة إنساق مع هواه ومع شهوته فهذا هو ولهذا يقول سبحانه وتعالى بعدما ذكر المحرمات قال يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من لكم يتوب عليكم والله عليم ورحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمينوا مينا عظيما قال سبحانه وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاعزه في الذين امنوا لهم عذاب اليمين في الدنيا والاخره والله يعلم ما لا تعلمون وقد يقع الرجل في فتنة المرأة من جهة حبها وإن كانت زوجاً، فإنه قد يحمله حبها، حبه لها على أن يطيعها في معصية الله، وينقاد لمراداتها. فيحصل له الضرر بسبب ذلك بسبب هواه وشهوته والأمر هو الآخر الذي ينال الزجال الزجال الضرر من هذه الفتنة فتنة النساء هو ظلم الرجال لأن المرأة هي ضعيفة يعني مع عظم فتنتها فهي ضعيفة مع عظم فتنتها وعظم كيدها كما الله إن عظيمة فمع ذلك هي ضعيفة كثيرا ما تتعرض المرأة من ظلم الرجال لها. من الأزواج أو الأولياء فالرجال إذن مبتلون بالنساء من جهة ضعفهن ومن جهة محبة محبتهن. والرغبه في المتعه بهن كما تقدم فهذه فتنه النساء وهذا هو طريق التضرر يعني تعرض الرجال لما ضرت للمضره بهذه الفتنه والواقع شاهد ومصدق لما اخبر به صلى الله عليه وسلم وفي اخباره صلى الله عليه وسلم بذلك تحذير من الوقوع في شباك هذه الفتنه تحذير للرجال من الوقوع في شباق فتنة اللساء تحذير من التعرض لسبب للتضرر التعرض لتضرر بهذه الفتنة في تحذير للرجال ما تركت بعدي فتنة أنا. اضر على الرجال من اللساء يعني فاحذروا احذروا من فترة النساء قووا أنفسكم هذا الضرب بتجنب أسباب بتجنب أسباب الضرب فالضرب هو ليس من ذات المرأة إنما هو من جهة عمل الرجل وتعامله مع النساء إنما ينال الرجال الضرر بتعاملهم بفعلهم والعصمه المدي من ذلك هي تقوى الله سبحانه وتعالى فمن اتقى الله وقاه من من شرور هذه الفتن نعم. نعم. ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الدنيا خضرة حنوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الله واتقوا النساء هذا الحديث متناسب مع مقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصور الدنيا في نظر الناس، فهي محببة إلى المسلمين. الدنيا معد بها متع الدنيا، ما في هذه الحياة من زخرف ومن زينة ومن وجمع ذلك المال. المال الذي يتوصل به إلى سائر الحضور والمتع الدنيا حلوه الخضرة حلوة في المذاق ولهذا يطلب الناس منافع الدنيا ويتباقعون ويتكاثرون فيها اعلموا أننا اعلموا ان مرحاس الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكادر في الاموال والاولاد فهي حلوه خضراء حلوه لذيذة مستلذة لاننا فوصفها وصفه بالحلاوه كنايه عن لذتها فهي شهوات الاموال بانواع كما في ايه ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الداب والفضه والخير المسومة والانعام والحرف هذه كلها مستطابه مستلده للنفوس تفرح بنيلها وتطلب الاستكثار منها وهي ايضا خضره هذا كنايه عن بهجتها وزينتها فتجد من اوتي من هذه الاضر تجده يتمتع بالنظر اليه يتمتع بالنظر الى ما اوتي من من بساتين وحروث واملاك يتمتع بما أوتي من من الب... من الخيل من البهيمة الانعام من الإبل يتمتع بالنظر إليها متعة فهو يت... ي... يلذها فهو يجدها يعني مناظر خلابة الدنيا حلوة خضرة وقد جاء في هذا العديد أن هذا المال حلو الخضر المال نفسه المال وهو يشمل أنواع الأموال من الذهب والفضل وسائد المتمولات ما يتموله الناس وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون مستخلفكم فيها يعني جعلكم تخلفون من قبلكم ما للدنيا لا تبقى وقفا على جيل معين بل لابد ان يأتي أن تنتقل الدنيا أن تنتقل هذه الأموال وهذه المشتيات لا بد أن تنتقل من شخص إلى شخص أو إلى أشخاص ومن جيل إلى جيل فكل جيل يخلف من قبله فتنتقل هذه الأموال عام وخاص فتنتقل بموجب الأحكام الكونية والقدانية تنتقل إلى من ينتقل المال من الوا من الموالد إلى الوالد وتنتقل من في المجتمع الواحد ينتقل ما فيه من مظاهر الحياة ومن متع الحياة ينتقل إلى من بعده. وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعمل الله جاء للعناة خلائف يخلق بعضهم بعضا فلا تدوم هذه الدينة لأحد لا تدوم قائمة على التجدد والانقراض انقراض وتجدد ينقل الجيل ويتجدد جيل بعد إلى أن يأتي أجل الدنيا فناظب كيف تعملون فالله أخرج العباد لهذه الحياة وجعلهم خلاف لينظر أعمالهم موجودة مرئية له سبحانه وتعالى وإلا فهو سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الدنيا وقبل أن يخلق السماوات والأرض يعلم ما سيعمل العباد يعلم أعمالهم لكن يعلم أنهم سيوجدون ويعلم أنهم سيعملون ما يعملون من خير وشر وطاعة ومعصية لكن قضى بحكمته أن يخرجهم إلى الوجود لتظهر أعمالهم أيضا واقعا عمليا ظاهرا فما قال سبحانه وتعالى وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فناظر كيف تعملون إذن الله يبتلي العباد بهذه الدنيا وما فيها من حظوظ ومن شاوات ليختبر حالهم وتظهر بذلك حقائقهم يتميز المطيع من العاصفه فناظر كيف تعملون ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا فاتقوا الدنيا واتقوا نساء اللفظ الموجود عندكم ألا فاتقوا الله لكن الموجود في صحيح مسلم: فاتقوا الدنيا فقد يكون هذا تصحيفا قد تكون رواية لكن الموجود واللفظ المشهور الموجود في صحيح مسلم واللفظ المشهور فاتقوا الدنيا النساء وهذا هو المناسب للسياط. ألا فاتقوا الدنيا أما تقوى الله فهي المعنى الجامع تقوى الله وصية بتقوى الله هي وصيته تعالى للأولين والآخرين وهي رصية نبيه لامته لكن فيه نصوص ومواضع أخرى أما هذا الحديث ففيه الأمر باتقاء الدنيا ألا فاتقوا الدنيا اتقوا الدنيا يعني توقوا شر هذه الدنيا احذروا الاغترار بها احذروا فتنتها وذلك لان تعملوا فيها بطاعه الله لا يحملنكم حب الدنيا على معصيه الله وتعطيه فرائضه احذروها والله تعالى قد حذر من من فتنه الدنيا في آيات يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وصور حقيقة هذه الحياة الدنيا وضرب لها الامثال انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام الايه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشي من تذرب الرياح وكان الله على كل شيء مكتبير وفي الآية الأخرى اعلموا أنما حياة الدنيا لاعب ولاهم وزينة وتباغر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيق فتراه مصفرة ثم يكون وفي الاخره عذاب شديد وموقره من الله والابوان وما الحياه الدنيا الا متاع فالانسان مبتلى بهذه الدنيا فعليه ان يحذر من الاغترار بها عليه ان يعمل فيها بطاعه الله يعمل فيما اوتي منها بطاعه الله فلا يحمل حب الله المال وحب الجاه على طلب ذلك بمعصيته الله ولا يحمل حب المال على أن يمنع ما أوجب الله فيها ما أوجب الله عليه من الحقوق فاتقوا الدنيا ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء و... وتخصيص النساء بالذكر لعظم الفتنه بهن كما دل عليها الحديث المتحدث فكان المعنى اتقوا اتقوا فتن الدنيا وشهوات الدنيا كلها فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الجاه واتقوا فتنة النساء لأن فتنة النساء هي أعظم فتنه من هذه الشهوات هذه الشهوات كلها فتن من انساقها فيها مع هواه وشاوته دون ان ينضبط بشرع الله كانت كان من منها شرا عليه ومن استقام فيها على طاعه الله ووقف في هذه الدنيا عند حدود الله نجا من شرور هذه الفتن وبعد الوصية باتقاء فتنة الدنيا أو فتن الدنيا خص النساء بقوله واتقوا النساء وهذا معلل بالحديث المتقدم فكان المنع اتقوا النساء لان لأنها أضر الفتن لأنها أضر الفتن على الفتن فاتقوا الدنيا واتقوا نعم الله أعلم رضي الله تعالى عنه قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي الا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر الي في ذلك شيئا لم يحد وهو وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وما بي أن في ذلك شيئا لم يحدثه غيري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 فذهب, فذهب أولئك الرهط كلهم غيري حذيفه حذيفة من يمار رضي الله عنه صحابي الجليل معروف بخصوصية وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفضي إليه ببعض الأمور وينسق إليه كما كان يخبره يعني ببعض المنافقين فهو يعلم من أحوال بعض الناس ونفاق بعض المنافقين ما لا يعلمه غيره وكان من شأنه رضي الله عنه أنه يهتم بمعرفة الشر كما في, في قوله كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلهذا كان له في بمعرفة ما سيكون من الفتن ولهذا عمر في الحديث يسأله عن فتنة العظمى التي تمود كموج البحر وهنا في هذا في هذا يقول إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين قيام الساعة وليس ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصني بهذا العلم فقد حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفتن كنا معه في مجلس هو, هو وغيره معه جماعة ولكن الذين كانوا معه في هذا المجلس قد ذهبوا وانقرضوا إذن فهذا هو سر تفرده بذلك العلم هو سر تفرده أن الذين سمعوا ذلك قد ذهبوا قبله فهذا هو سر تفرده بهذا العلم فذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حددهم عن الفتن وأن منها ثلاث كبريات ولكن لم يبين لنا وهناك فتن صغار وحقا إن الفتن متفاوتا بعضها أعظم من بعض والفتن كما تقدم اجتمل أن تكون يعني من إن المراد يعني جنس الفتن فتن فتنة المال وفتن يعني أرجاع السلطان وفتن يعني المصائب التي تنزل بالناس من الأوبئة النازلة ويحتمل لكن كأن السياق والأظهر انها فتن الفتن التي يعني هي تكون بين الناس فتن تكون بين الناس وهي فتن النزاعات والحروب فتن النزاعات والحروب كما تقدم إن اولى تلك الفتن ثوره المنافقين والفاسقين واصحاب الاهواء على خليفه المسلمين الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه ثم ما نشا عنها وما تبعها من الفتن فالمقصود ان حذيفه رضي الله عنه لم يعين لنا نوع تلك الفتن ولم يعرفها ولم يحدد لها تواريخ. إنما ذكر أن الفتن س تكون إنها فتن كثيرة ومنها صغار ومنها كبار وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بالذكر منها ثلاثة. وعلى لسانه ان يقرا التاريخ ويقرا الواقع ويشهد ويتعمل ويعتبر ويتفكر تفكر في ماضي في الزمان وفي تاريخ الناس ماذا جرى عليهم من الامور والمحن والفتن والحروب التي لا يتميز فيها المحق من المبطل وهذه الحروب العبياء تارة يكون كل من الاطراف مبطلا وظالما وحين يكون كل يعني من الاطراف مجتهدا فيكون والمجتهد اما ان يكون مخطئا واما ان يكون مسيما وعلى المسلم ان يتجنب هذه الفتن كلها ويعتزل هذه النزاعات نعم أعد الحديث حديث حذيفة وله عن حذيفة قال والله اني لا الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه اعلم الناس يعني في في وقت تحديثه لدلاله اخر الكلام اعلم الناس يعني في وقت تحديثه بهذا الحديث لان الذين سمعوا منه سمعوا معه ذلك العديد قد ذهبوا نعم بعدك وما بي ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه في ذلك شيء لم يحدثه غيري؟ يعني هو يقول أنا لا أدعي أن رسول أسر إلي بشيء من خبر هذه الفتن لم يحدث به غيري. نعم. ولكن رسول الله ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا منهن ثلاث لا يذرن شيئا كان فتن عظيمة عم وتستأصل تستأصل يعني خلقا كثيرا أو أنها فتن تعم تعم الناس وينالوا كل أحد من شرها منه ثلاث لا يتركن أو لا يذرن شيئا نعم إلا نلنه بشيء من آثارها وشرها وأضرارها والله أعلم نعم ومنهن فتن كرياح الصيف يعني تأتي سريعة تأتي سريعة وتذهب نعم. منها صغار ومنها كبار نعم. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري نعم. وله عنه رضي الله عنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سالته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة لا الله الحديث يقول وله وله قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلا أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة هذا الحديث متصل في المعنى بالذي قبله فهو يروي صلى الله عليه وسلم والسلام قد أخبره بما هو كائن إلى قيام الساعه يعني أخبره هو غيره والذي يظهر أن هذا العموم مقيد بمضمون الحديث المتقدم يعني أخبره بما هو كائن من الفتن هذا هو ليس المواد أنه أخبره بكل ما يكون يوم القيامة من جميع الامور فالذي يظهر حمل هذا العموم وهذا الإجمال بهذا العديد على مضمون الحديث المتقدم وأن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ليس إخبار إسرار بل أخبره هو غيره كما بين ذلك في الحديث السابق يقول وما من شيء لو سألته عنه إلا أني لم أسأله ماذا ما الذي يخرج أهل المدينة من وهذا يقتضي أن الرسول أكبر أن الناس يخرجون من المدينة ويهجرونها يخرجون منها فهو لن يسأل ما الذي يخرجهم هذا هو ظاهر الحديث ولعلهم ياتي ما يبين أو هذا الابهام وهذا الإجمال فيما يتعلق بخروج اهل المدينه والناس قد خرجوا من المدينه الصحابه خرجوا في ايام الفتوه خرجوا منها و الى مختلف الأقطار يعني للجهاد في سبيل الله وخرج من خرج بعد ذلك من الناس بسبب يعني اتساع البلاد والناس مجبولون على يعني التنقل وطلب يعني رفاهيه العيش وقد انتقلت الخلافه الخلافه انتقلت من عهد علي رضي الله عنه انتقلت من المدينه وقد جرت العاده ان الناس يعني يفدون ويتكاثرون حول ما يعني مركز الولايه ومركز الخلافه وهو ما يسمى مثلا في هذا الوقت العاصمه هذا امر محسوس ومعروف نعم بعد وله عن ابي زيد رضي الله تعالى <تصفيق> عنه قال وله عن عن ابي زيد عن, عن ابي زيد نعم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى بنا ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفرنا اللهم في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطب حتى حتى الظهيرة حتى جاء وقت الظهر فنزل فصلى الظهر ثم عاد وخطب الى ان صلى العصر حتى جاء العصر فنزل وصلى ثم عاد وخطب قال فاخبرنا بما كان وما هو كائن وهذا لا يلزم منه أنه أخبرهم بكل شيء. فلكل مقام مقال، ال الفاظ العمومات تحمل على ما يناسب ما يناسب المقابل. إذ المقال في لفظ كل تكون كل في كل مقام بحسب. عموم كل في كل مقام بحسب. لكنه يدل على ان الرسول اخبرهم بامور عظيمه من الماضي والاتي يعني اخبرهم يعني عن بدء الخلق قصه بدء الخلق وعن امور تتعلق بالانبياء والكلام فيه اجمال, إجمال شديد ولم يصرح الراوي بشيء مما سمعه من الرسول عليه الصلاه والسلام مما كان او يكون ما صرح لنا بشيء لكنه اخبرنا بأن الرسول تحدث طويلا خطب طويلا وهذا لابد أنه قد يعني أخبر بأمور كثيرة في هذا الوقت من الفجر إلى المغرب أقول ولعل هذا كان في اخر ايامه عليه الصلاه والسلام يعني لمزيد البلاغ والبيان وتبصير الناس بما سيكون لياخذوا لي انفسهم باسباب النجاة من الاخطار يقول الراوي فاعلمنا احفظنا يعني الذين استمعوا متماوتون في الحفظ فاعلمنا بما اخبر به عليه الصلاه والسلام في هذه المقامات اعلمنا بما اخبر به في هذه المقامات هو احفظنا فمن كان احفظ كان عنده من علم هذه الأخبار ما ليس عند غيره وقد جرى السنة الله في أن الناس يتباوتون في الحكم فيحضر الناس الخطبه الواحدة والمجلس الواحد ويسمعون فيهم أمورا كثيرة فمنهم من لا يحفظ شيء ومنهم من يحفظه بعضا فلهذا يقول الرور فاعلمنا احفظنا وقد جاء هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وحدثهم حتى دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار بما هو كائن حتى دخل اهل الجنه الجنه واهل النور حفظ ذلك ما حفظه ونسيه من نسبه سبحان الله ولكن فالضمن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه فكل ما للناس ما يتوقفوا أمر الدين عليه، فهو محفوظ. فدين الله باع، ومحفوظ. كل ما لا بد للناس منه، فهو باطل. ما لا بد للناس منه في إقامة دينه فإنه محفوظ بحفظ كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الكلام المجمل وهذه الأخبار يمكن أن يكون كثير منها هو ما رواها الصحابة متفردقا يعني رؤية لنا متبرقة يعني ما عندنا خبر واحد تضمن كل ما قاله الرسول في هذه المقامات لكن الصحابة ظووا لنا يعني أخبارا كثيرة لكن متفرقة مما كان وما يقول مثل أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما أخبر عن اشراط الساعة عن الدجال عن ياجوج وماجوج عن نزول المسيح عن أمور كثيرة من اشراط الساعة وعن أمور القيامة ما يكون يوم القيامه من الحساب والعرض والميزان والصراط والحوض كل هذه من الامور المستقبليه فروها الناس متفرقه لم يروا لنا يعني نصوصا طويله متصله روها متفرقه وهذا يحصل به يعني كما يرون أيضا أحاديث الأحكام متفرد الرسول عمر بعوامل كثير فرواه من, من الروايات ما يرويه الجم الغفير من الأحاديل ما يرويه الجم الغفير من الصالح ومنها ما يرويه جماعة ومنه ما يرويه دون ذلك ومنه ما يرويه الواحد المهم إنه حصل البلاغ وبعد تدوين السنة ولله الحامد أصبحت هذه الأخبار يعني موجودة في هذه الأصول وفي هذه المراجع فنجد كثير من يعني من الحديث الصحيحة في هذه الأمهات في وفي مقدمتها الصحيحان البخاري ومسلم كم نجد فيه من احاديث القيامه اخبار القيامه واخبار اشراط الساعه كل هذا لعله او بعض تفصيل لما اجمله الصحابي في هذا الحديث ويفيد هذا العديد ابن الرسول عليه الصلاه والسلام كان احرص ما يكون على البلاغ والبيان، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يبلغ ما انزل إليه من رب، وينصح لامته في مجالسه معهم، وفي خطب يلقيها في كهطلة الجمعة والعيدين وفي الخطب. وفي خطبه في حجة الوداع وفي خطب عالضة كما هنا لأن هذه الخطبة المذكورة في هذه الخطب في ذلك اليوم خطبة عالضة يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس كثيرا من الأمور مما لعله قد بيّره من قبل وقد تكون من ذلك أمور لم يخبرهم, لم يخبرهم فيها إلا في ذلك المقام والله أعلم نعم أعد الحمد على بسم الله وله عن أبي زيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر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 رسال الله إليكم هذا سائل الشيخ يقول هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء أن أثر المرأة على الرجل أشد من أثر الرجل على المرأة نعم هو كذلك صحيح هذا أمر يعني واقع واقع فتنة الرجال بالنساء أعظم من فتنة النساء بالرجال ولهذا يعني الجاهل في الواقع يعني الرجل هو الذي يطلب المرض هذا هو, هو الأصل والغالب والعامل هو الذي يطلبها يعني سواء كان يعني نقول بالحلال او الحرام نعم احسن الله عليكم يقول الله نعم. يطالب بعض طلاب العلم بان تكون زوجته صحابيه ويؤدي بها إلى أن يتقل ما أدري ما أن يجسروا؟ يقول يطالب بعض طلاب العلم بأن تكون زوجة صحابية ويؤدي زوجة صحابية ويقول ويؤدي بها إلى أن ينتقدها في تصرفاتها بل البعض منهم يؤدي بها إلى أن يفقج من بيته كثيرا ويهمل في تربية أولاده فهل هذا من ظلمهن؟ نعم هذا من ظلمهن يعني مطالبة مطالبة الرجل لامراته بالكمال هذا غلط لأن هذا لا يفعل لا الرجل ولا المراه لا يمكن يعني أن يبرو الإنسان إلى يعني الكمال بحيث انه لا يخطئ بحيث لا يحصل منه نقص ولا تقصير ابدا طلب مستحيل ولا سيما من المراه بالذات يعني لان, لأنها لأن المراه ناقصه تمام العديد ناقصه عقل ودين والرسول عليه الصلاه والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوالم عندكم يعني أسيرات وقال ان المراه خلقت من ضلع وانها اعوج شيء في الضلع اعلاه يقول فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها فلا يمكن ان تستقيم الحياه الزوجيه الا بالتسامح من الطرفين والرجل اولى واحق بأن يغض الطرف ويتسامح عن الهنات وعن التقصير في المطالب المطالب المتعلقة بتدبير المنزل أو المطالب المتعلقة بحال المرأة وعشرتها لزوجها لا تستقيم الحياه الا بان يسود التسامح بين الزوجين وخذ العفو اي وصيه جامعه خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهل وقول السائل انه يريد ان تكون صحافيه هل الصحافيه ايضا تصل الى درجه الخروج عن الطبيعة البشرية لا الصحابة والصحابيات كلهم بشر يقع من بعضهم الخطأ على بعض بشر يحصل بينهم بعض ما يكون أشرف وأفضل البيوت بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يكون هناك يعني بعض الغيره بينهن بين النساء النبي عليه الصلاه والسلام تكون منهن غيره ويحصل منهن شيء من يعني مما لا ينبغي في مخاطبه الرسول او يعني في الامور العاديه الزوجيه كما في الحديث الصحيح اقراوه في البخاري يعني يعني يذكر عمر رضي الله عنه ان حفصة تقول ان ربما هجرت الواحده منهن الرسول صلى الله عليه وسلم الى الليل تاجروا في طوال ذلك اليوم بمعنى انها لا تبتدئ الكلام ليس معناها انها تعجره لا لا تكلمه ولا ترد عليه السلام لا الرسول لما اغضبه يعني نساء في مطالبات بمزيد شيء من النفقه هذه امور طبيعيه بشريه لما كان بينه منهن شيء من ذلك ال النساء شعر صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان هذا خيال من يطلب من امرأته الكمال فهو سارح في ميدان الخيال ثم إن الواجب على الرجل أن يعدل حقوق ليس للرجل أن, أن أن يأتي لأهله ولبيته متى شاء وكيف شاء لابد أن يرعى زوجته ليس له أن أن يسهر كيف شاء يعني كأنه, كأنه اعزب كثير من النساء يستكين من هذا التعامل ومن هذه العشره وقد يحصل شيء مثل هذا من طلاب علم ومن ناس يعرفون أو ينشار إليه بالخير والصلاح وهذا من, من الخلل الذي يقع فيه كثير من الشباب ومن رجال الصالح تجنوا يعني مصليا مصائما متطوعا لكنهم يكونوا مقصرا في الحقوق يكونوا مقصرا في حق والديه مقصرا في حق اهل زوجته واولاده فالحذر الحذر نعم احسان الله اليكم يقول خرجت بعض الكتب تحدد بالوقت وتنزل بعض الاحاديث بانه سيكون في زمن كذا وكذا فهل هذا صحيح؟ هذا لا, لا يصح الجزء بشيء من ذلك أما إذا قيل لعله ربما كان هذا هو المقصود أما الجزء بأن هذا هو المراد من مما أخبر به عليه الصلاة والسلام إلا إذا قامت الأدلة على ما يؤديه إلا إذا قامت الأدلة الموجبة للقطع بأن هذا هو المراد ستأتي أمور يعلم بالضرورة أن هذا هو ما أخبر بها عليه الصلاة والسلام كما أخبر عليه الصلاة والسلام بانها س... يعني ستظهر النار في المدينة أو عند المدينة ستظهر نار بأرض الحجاز تضيء لها تضيء لها أعناق العبل ببصره هذه النار ظهرت وأطبق العلماء فيما يظهر أطبقوا على أنها هي النار المذكورة في الحديث ظهرت هذه النار في عام 654 ظهرت في المدينة وطار خبرها وسطع نورها ووصل أقطارا بعيدة وذكر المؤرخون أن رؤيا ضوء هذه النار بالشام والله اعلم نعم احسن الله عليكم يقول يكثر في هذا الزمان قول بعضهم إذا اخطا غيره او اخطا قال هذا اجتهاده ويعذر بذلك فهل لكل مسلم من كائنا من كان ان يجتهد في أي مساله ويعذر بذلك ليس لكل احد ان يجتهد على ان يجتهد يعني الانسان ليصغر عليها ان كان يعني لديه المعرفه بالادله معرفه وفهما فنعم اما اذا كان عاميا او شبه عام فليس له ان يجتهد ويقول هذا والله راعي وهذا اجتهادي أو من المبتدئين طلع يعني كبار العلماء يعني العلماء تقدموا يبحثون ويسألون ويسألوا بعضهم بعضا أما أن يستبد الإنسان برايه ويستبد بفهمه الانقاص فهذا من الغرور ومن من تلبيس الشيطان الإنسان أن يسأل ويتعرف ويجتهد في, في العلم يجتهد في العلم يجتهد في السؤال يجتهد في البحث لا يستبد برأيه وهواه وما يحلو له وما يعجب به من الآراء والمذاهب نعم. أحسن الله عليكم يقول وكثرت في هذا الزمان الفتن فهل يجوز لمن يخشى على نفسه الابتتان؟ أن يدعو الله أن عملا بحديث صاحب القبر الذي يتمرغ عليه لا حديث صاحب القبر الذي يمر على القبر ويتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه وما به إلا وما به إلا الفتن أو كما في الحديث هذا يخبار الواقع لا يدل على حكم هذا إخبار بواقع لا يدل على حكم الخليعة وقنوات الهابطة من الفتن وما موقف المسلم منها والله المستعان إي والله انها من الفتن وهي تنشر أنواع الفتن ومنها فتلة النساء يعني الإعلام بكل قنواته هو الآن مما يقوم ويرتكز على فتلة النساء أعظم ما يرتكز عليه الإعلام هو فترة النساء ولهذا يقحمون النساء في كل شيء ترونها في المجلات في الصحف صور النساء وتنتقى الصور الجميلة وتلون وهكذا في الإعلام المرئي والمسموع المرة هي هي المحور والعنصر الأقوى في جميع وسائل الاعلام. مع ما يقلب به من انواع الفتن الأخرى الإغراب بالدنيا بتزيين الدنيا مع ما أيضا يبثه من الشبهات شبهات الباطل التي تشكك في في حقائق الدين وفي أحكام الشريعة وفي مسائل الدين العلمية الاعتقادية والأحكام العملية فوسائل الإعلام هي منابر وقنوات لإشاعة أنواع الفتن التي أعظمها أو من أعظمها فتنة النساء نكتبين؟ الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله, الله, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب اخرها بلاء وأمور تنكر فتجيء فتنه فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فأته منية وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ولا وهو واليخ... مؤمن ولا يؤمن المؤمن. المعنى قليل. وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب ويؤتى إليه ومن بايع إماما فعطاه صفعة يده وثمرة قلبه. فليطعه ما استطاع فإذا جاء آخر فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على ربي رسوله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى به ذا هذا حديث عظيم اجتمل على أمور فهو فهو عدة أحاديث احاديث في حديث واحد يقول رضي الله عنه الله. ابن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ما بعث الله انه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل امته على خير ما يعلمهم وينذرهم شر ما يعلمهم هذا واجب الرسل وهذا وهذه هي الغايه من إرساله الغاية من إرسال الرسل دلالة الخلق على ما به نجاة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي